ديارهم لأول الحشق ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسبوا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 وَمَا أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ حِمَمٍ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا لِرَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُونَ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَيْقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ يَرِثُونَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَنَّوْا أَدَارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّنْ ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا اذهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا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 لهم ولئن نصرهم لا يولن الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أقاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما وأنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسهم قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تقوموا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولا هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون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 نسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم